ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدُوا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَن أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عنيدا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 لَْيقين الذي نَأُوتُكِتابَ وَيَزْدادًا الذي نَ آمَنوا إمَانَ وَلَا يَرتَاب الذي نَأُوتُكِتابابَ وَمُؤمنِونَ وَلَقُول وَلَقول الذيينَ فِي قُلوبِهِمَّ رَضُ وَكافِرونَ ماذا أَرَادَ اللههُ بِهذاَا مَثَلَ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 فَماَا تَفَعهُم شَفعَةُ الشَّافِعين فَمَا لهُمعَ التذكَِةِ مِضين كَأََّهُ حُمرُ مُْتَافَِثَرَتْ مِنْ قَصورَ بلْ يُريد كلُ م رئم مِنهُ أَ يؤتَ صُحُ فَّ نَ